رسول الله السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين سلوة الفاقدين يا رحمة الله واسعة ويا باب نجاة الأم بل أئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة ما خاب تمسك بكم أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا ايمه يا غريب يا مظلوم كربله شهر المحرم ف كالعذر قلب الدين يا شهر فكان شميمتك الخلاء على آل النبي وشأن كان غدروا يا شهر هل لهم ترة أنا وعندك كم لهم يا طير ابو وابن فاطمه نهبت حشاه البيض والسمر تلا ساهم الفرده حتى يضم عظامال قبر ومشردا ضاق الفضاء به فكان لا بلد ولا مصر منع المناسك ان يؤديها بمنى فكان قضاءها نحروه استلمان بجبهته حجرا حجرا حجرا اذا ما فات حل حجرا او فاته رمي الجمار فقط اذكام له بفؤاد هل جمروا خلصوا الحجاج في الحين واستند للكعبة وحل حرمه هس وين صوتكم كبار لبا وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني خايف ونا مطرد وحاربني زمانه لبیک بطلا على الشهاده به الشياهه ها انت وتحفظ لبیک لبیک يا ربي اباشد العصايه لبیک ساعدني على مقاسل لا لا لا مو مقبول منك ها لبيك ساعدني على مقاسل مصايب لبيك صبرني على فراق الحبا ايه ايه ايه بنزع حرامي وبرتع لدوني لمحرمي يلا يلا خلينا نبدأ المناسك ها. لبيك خلي ابن الضباب يحز نحري لبيك خلي الأعوجية تدوس وين صوات الشيعة لبيك خل الأعوجية تدوس صدري لبيك جانب كربل محفور قبري لبيك باسوي بدال القبر سبعي لبيك لجنازتي تسبح بدمي يا أبا عبد الله لبيك هذه عزوتي وأولاد عمي خلها ضحايا معفر على الترق يمي اي والله رضعان وشيوخ وشبيبه بغير تكفين بعد لبيك هذا سناد ظهر وحامل الوه لبيك هذا سناد ظهر وحامل الوه خلي رمي وبالعطش تصرخ يتامي لبيك هذا نور عيني ومهجة حشاي خلني أشوف على الثراء امتر بالخد انتو غياري ولا امتر خلنا نشوف حميتكم ولي لبيك جانب ذبحة يتسلم الشيعاء شي يصير خلهم يذبحون ويسلمون الوديع لبيك بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحون ويسلبون الوديعة وانشان ترضى بذبحة حسين او رضيع لبك خل ننذبح ونشيد الدين والله لبك خلها من العطش تخلصا فاسي لبك خل على الرمح يرتفع راسي لبيك خلنا على التراب طايح اجاسه حر الشمس والعطش وصياح النساء والأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه السلام لما خطب في مكة قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق عقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنلاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبح إن شاء الله تعالى تعال شوف الفارق بين وعي الناس فيما بينهم من الذي استجاب لهذا النداء تقول الروايات الذين جاءوا يحجون بحج الحسين سبعين ألف, سبعين الف. واللي طلع من عند الإمام الحسين قرابة السبعين شن نسبة هذه هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بوجوب الالتفاف حول القيادة الربانية لذلك هؤلاء خرجوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه دون تردد وشاركوا الحسين في صناعة المجد وأصبح التأريخ يقف لهم إكباراً وإجلالاً وأصبحوا أسوةً وسلوةً لنا في جميع مجالات الحياة هناك من لم يدرك هذا الخروج يقول إلى الإمام الحسين عليه السلام يقول إذا كنت عازما على الرحيل لماذا تأخذ معك النساء قال شاء الله أن يراه النسبة والأطفال شاء الله أن يراهم يتاما أبا عبد الله أعزمت على الرحيل تترك حج بيت الله قال إني ذاهب إلى حج الله الأكبر عندي حج أعظم من هذا الحج عندي مناسك أعظم من هذه المناسك كل شي عندي شنو المناسك يا أبا عبد الله كان يطوف حول الكعبة ومعه عياله ها؟ إطالع بأخته الحوراء زينب وهي تطوف وإذا بالدموع تتحادر على خبئها عجيب زينب تبكي شعدها قبل من يشيل من مكة ضحن الدين والقرآن ابو السجاد بالكعبه قام يطوف النسوه ها يلا خلينا نروح نطوف وياهم زيانه بالعفاف الطوف بين اخواتها على الرجاء من يطوفها ابو السجاد باليمين وابو فاضل على الشمال الله الله شالعز إيش هالدلال إيش هالمكانه زينا بالعفاف الطوف بين أخوتها على الرجال أبو السجاد باليمن وبفاضل على الاشمال وبخدهة شريف دموع مذروف وعلى الدلاء أبو اليم لمحزين أبو أدرك علة الأحزاء اي لمحطه في الكعبة وعلى خدها الدمع نثار اسمع ويزيد النوح عد زيانب اذا شافت شرخ الاجدار منتمر على اجدار ابوها ها تذكر علي وتتذكر امها الزهرة ويزيد النوح عد إذا شافت شرخ الاجدار عرفها حسين تتذكر أبوها حيدر الكرار وتذكر مسجد الكوفة وضربها زلزلت لكوة سوى الحسين قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف ترك أدعية الطواف حتى يسلي زينبها قام أحسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف وخذ يقرأ ذكر للحاج الأكبر من فصل الطفوف وشيف العيلة صوبة ساد مرضوض غصف الطوف وشيف العيلة صوبة ساد ومرضو طغصب بالطوف أوليش لون الشمر يضربها ويطوفها زجر وسناء يطالع ماذا يقول له احرامي ثابي البالي والتكسير قطع الراس وانا جسم الصفة وعفاس وانا جسم الصفة يختيه والمر وجساد عباياس بعد سيدي أبا عبد الله وسام لأرميها جمر أرجن بعي الخناس ومقام النبي إبراهيم وجه عبد الله الذبلة يزيين بخلي عندي اجهر ولو قوة أن جسم الصفا وعباس يختي جسمه المروة ولازم تضربين شواط بين أجساد الأعنوات بجسمك في ظلام الليل تصيري كعبة الأحزاء صارت يا أبو فاضل صارت يا أبا عبد الله يا طالعة من المصرع ورايح المشرع ويا طالعة من المشرع وراجع إلى الحسين أبيات الدعاء وأسألك الدعاء وليك واللي انا زي أنا زماني انا زي انا ابو حيرني لا تستحي انا زي انا, أنا, زي أنا زماني بالقلب وان خطبه التوان يعود لي بكم زماني وشمل اللي يتجدد بشلتم وشمل اللي يتشتت هي اشيل <تصفيق> الدام انا زي يا نبل المصايب ما سلني صار البكاو نو فني آه آه أنا تمر من صغر سني ولي ولي ولي أتكم حوائج والله ومرها قصص زيانة بش مصعبها ومرها اي يا اي يا اي deydi <mimsyah> shumurm زينب ومن قبل كانت زينب بفنا دارها تحط الرحة الهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أجل لوليك الفرج وسهل له المخرج وجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت نوائه اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر اللهم اجعلهم تحت نظر وليك الأعظم الحجة بن الحسن اللهم حفهم بدعائه وبركاته وألطافه يا أرحم الراحمين اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعاذية سيم المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم أرحم موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتح مع الصلوات